فأحييكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة والتي نستعرض فيها بعض الأسئلة التي وردت في باب الأيمان والنذور والأيمان والنذور هي شيء يبتلى به كثير من الناس بل ربما بعض الناس لا يكاد يمر عليه يوم إلا وقد تعلق كلامه بهذه اليمين وإن كانت النذور قد تكون أقل من ذلك فاليمين التي يحلف فيها الإنسان بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته هذه اليمين التي يعقدها مختارا ذاكرا عالما هذه يترتب عليها الكفارة المعروفة في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا, إذا حلفتم وما ذاك إلا لأن اليمين لها قدر عظيم وشأن كبير في الشريعة الإسلامية قال ابن القيم رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه القسم أو اليمين في أكثر من ثمانين موضعا في أكثر من ثمانين موضعا في ثلاث وعشرين سنة لكن للأسف هذا الرقم وهو ثمانون موضعا ربما يحرقه الإنسان في شهر أحيانا أو في سنة ومذاك ذاك إلا لأن بعض الناس وللأسف الشديد يتهاون بإطلاق الأيمان والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم ومن حفظ اليمين ألا يبتذلها الإنسان بحيث يحلف في كل موضع وفي كل مناسبة سواء كان هذا الأمر يستحق أو لا يستحق فعلى المؤمن الموقر لله عز وجل المعظم له ألا يبتذل هذه اليمين ولا يحلف إلا عند وجود سبب معتبر أما فيما يخص النذور فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر من حيث الجملة قال عليه الصلاة والسلام أو قال أبو هريض رضي الله عنه وابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به مما للبخيل والنذر هنا الذي جاء النهي عنه هو النذر الذي يلزم الإنسان فيه نفسه بعمل من الأعمال بطاعة من الطاعات ل مجرد أنه إن على كذا فسأفعل كذا وإن أو علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا أما مجرد التضرر بالطاعة مطلقا فإن هذا لا يدخل في النهي وبأمثال هؤلاء جاء الثناء في سورة الإنسان قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة وكذلك في قول سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأعني بهذا حتى تتضح المسألة أن مجرد نذر التبرر الذي يقصد به الإنسان طاعة مطلقة دون أن يقيدها بحصول شيء ما فإن هذا مما لا ينهى عنه بل هذا هؤلاء الصنف من الناس الذين أثنى الله عز وجل عليهم لكن الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه هو الذي ينذر فيه الإنسان نذراً يرتبط بحدوث شيء مقدر أو بشيء ما تعلقت به نفسه كما أن يقول مثلا علي نذر إن حصل أن تزوجت أن أذبح كذا من النوق مثلا أو علي نذر إن نجحت في الاختبار أن أتصدق بعشرة آلاف وغير ذلك من النذور فهذا هو النوع الذي جاءت به أو جاء النهي به في الشريعة الإسلامية إذا تبين هذا فإن من الأسئلة التي دارت في فلك هذا الموضوع قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع الأشعريين وهم رغط أبي موسى الأشعري وهم طائفة قدمت من اليمن فإنه في غزوة من الغزوات جاءوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه فبعد ذلك قدمت نوق وذود أنواع من الإبل جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فقالوا والله لا يبارك لنا في هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التعارض كيف حلف ثم أرسل إليهم بذود يركبونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب في هذا الفعل قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وفي لواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي هذا الحديث من العلم والفقه مسائل أولها أن الإنسان, أن الإنسان يشرع له إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يشرع له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير ما هو الذي هو خير؟ هنا في هذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حال وجدت أو مرت به وهي قلة وسائل الحمل التي يحمل عليها الناس وهي الإبل في ذلك الوقت فلما وجدت هذه النوق أو يعني حصل أن تهيأ وتوفر مجموعة من الإبل أرسله إلى هؤلاء فكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير فحملهم على هذه الإبل وفي هذا من أيضا من العلم أن الإنسان أو قبل أن نذكر الفائدة الثانية أنا أقول ينبغي أن نستفيد من هذا في واقعنا فأحيانا بعض الناس يحلف على يمين فيصر على ركوبها أو على الاستمرار فيها مع أنه تبدت في الواقع أمور تجعل ترك هذا اليمين أولى وأفضل وخير ومن ذلك القصة التي وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه والحديث في الصحيح فإنه جاءه أضياف فتأخر قليلا عليهم وكان قد أرسل إلى أهل أنعشوا هؤلاء الأضياف، فأبل أضياف أن يتعشوا حتى يأتي أبو بكر، حتى يأتي أبو بكر، فجاء ولم وجد الأضياف لم يأكلوا، فغضب على أهله وأقسم يمينا أن لا يأكل ولا يطعم، فلما أصبح ثم لما هدعت سورة غضبه طعم معهم، فلما أصبحت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك. فأثنى على فعل هذا وقال لأن يلجى أحدكم في يمينه آثم له عند الله تعالى أن يأتي ما نعانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالمقصود من هذا أن الإنسان أحيانا قد يحلف مع الأضياف قد يحلف مع الأولاد قد يحلف مع الزوجة في يمين فعليه إذا تبين له ما هو خير منها أن يكفر عن يمينه وهنا من الفقه في هذا الحديث أيضا والعلم باختلاف لوايات هذا الحديث أن الإنسان مخير بين أن يكفر عن يمينه قبل أن يفعل ما حلف على تركه أو على فعله ومخير بين أن يكفر قبل أن يفعل وبين أن يفعل قبل أن يكفر صورة ذلك لو فرضنا مثلا أنه حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم ندم على ذلك فله أن يكفر قبل أن يدخل وله أن يدخل ثم يكفر بعد ذلك وهذا لا شك أنه من ساعة هذه الشريعة أيضا من الأسئلة التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ما وقع في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال نذرت يا رسول الله وأنا في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام وفي رواية أن اعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك واعتكف يوما أو قال اعتكف ليلة وفي هذا الحديث من العلم أن النذر يصح وقوعه من الكافر أن النذر يصح وقوعه من الكافر وأن على الإنسان إذا نذر طاعة من الطاعات أن يوفي بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهذا قول أو هذا قدر مشترك أو هذا القدر من العلم مجمع عليه بين العلماء أعني أن نذر الطاعة يجب الوفاء به فإن عاجز فإنه يكفر كفارة يمين وأما نذر معصية فقد أجمع العلماء على أنه يحرم الوفاء به لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة هذا مبحث اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى والأظهر أنه يجب عليه أيضا أن يكفر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر عند مسلم كفارة النذر كفارة يمين كذلك أيضا من الأسئلة التي سألها الصحب الكرام رضي الله عنهم في هذا الباب أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في نذر كان على أمه قبل أن آآ آآ ماتت قبل أن تقضيه فهل, علي أو فهل استفتى هل يقضي أو لا يقضيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقضه عنها وفي هذا الحديث من العلم أنه من البر الذي يحمد عليه الابن أن ينظر في النذور التي نذرها والده فيحاول أن يقضيها يحاول أن يقضيها, يحاول أن يقضيها ولكن هذه النذور أنواع منها ما يجب قضاؤه إذا كان متعلقا بمال الميت كان يكون نذر أن يحج فيخرج من ماله نذر أن يتصدق فيخرج من ماله وثمت نذور تتعلق ببدنه كما لو نذر أن يصلي مثلا عدة صلوات نوافل وكما لو نذر أن يصوم فهذا مما لا يجب على الأولياء أن يفو به لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزرة, وزرة, وزرة أخرى لكن لو صام عنه الأولياء فإن ذلك حسن وجائز ومما يثابون عليه إن شاء الله تعالى أيضا من الأسئلة التي سألها الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بباب الايمان والنذور أن, أن النبي عليه الصلاة والسلام استفتاه عقبة بن عامر في نذر نذرته أخته وهو أنها نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام يعني من المدينة فاستفت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأمرها أن تركب وأن تمشي والسبب في هذا أن نذر المشي هذا نذر أقرب إلى المشقه وربما دخل في حيز المعصية ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما في الصحيح يهادى بين رجلين، يعني وضع يده هذه على كتف رجل آخر ويده الأخرى على كتف رجل آخر فقال ما باله هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إن الله عن تعذيب نفسه هذا لغني وهذا حق فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتعذيب مع وجود المشقة علم أن هذا الفعل معصية فآمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي وأن يركب وهذا قريب من نذري أختي عقبة بن عامر رضي الله عنه فإن المشي إلى بيت الله الحرام هذه المسافة الطويلة ومن امرأة لا شك أن فيه مشقة عظيمة والله تبارك وتعالى لا يحب من عباده أن يتقصدوا المشقة بل الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يستعينوا بما أتاهم من قوة على طاعة الله عز وجل وأن يوفرها للمكان الصحيح اللائم. الملائم أو اللائق تصور لو أن هذه المرأة مشت هذه المسافة من المدينة إلى مكة أكثر من 450 كيلو فكيف أو ما هي القوة التي ستبقى في هذه المرأة إذا وصلت إلى بيت الله الحرام؟ لا شك أن جسدها سيكون منهكا متعبا والله تبارك وتعالى يحب منها أن تأتي هذه المناسك وأن تؤدي الصلوات الخامس إلى آخره بقوة ونشاط لا أن تكون مجهدة طيلة هذه المدة التي سبقت الوصول إلى البيت حتى إذا وصل الأمر المطلوب الذي يحتاج إلى قوة ونشاط في الطواف وفي السعي وفي الرمي وفي غير ذلك من مناسك الحج أو حتى في مناسك العمرة يكون الإنسان حينئذ ضعيفا هذه أيها الأخوة الأسئلة التي أشرت إلى جانب منها وتركت غيرها هي الماحات تدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سلامة دينهم وعلى أيضا كذلك حرصهم على الفق في شريعة الله تبارك وتعالى وهو أيضا كله درس متكامل مع غيره من السؤالات التي مرت على شمول هذه الشريعة فحينما يسألون عن هذه الدقائق فهم يعبرون بلسان الحالي والمقال أن حكم الله عز وجل قائم وثابت في أقوالهم في أيمانهم في نذورهم وإلا لم تكن لاستفتاءاتهم قيمة أو معنى وهذا كله يرد على أولئك الذين جعلوا هذه الشريعة عظيم فقطعوها وجزوها وجعلوها مختصة في باب من أبواب العلم وهو العبادات وعزلوها عن باقي مناحي ومجالات الحياة وتلك كلمة كبرت من أفواههم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أضال المسلمين وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ